بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ده أما بعد هذا مجلسنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في عصر الأربعاء الحادي والعشرين من جمادى الأول العام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة والالف من الهجرة، وقد وصلنا إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة وعن ابن عباس. رضي الله عنهما أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تاتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم في كل يوم وليلة. فإنهم أطعوك، فإنهم أطعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترضوا على فقرائهم فإنهم أطعوك لذلك، فإياك وكرائمة أموالهم. واتطقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه أسلك إلى أجل نعم بارك الله فيكم والأسفة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين قد الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قوله رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله مقصوده رحمه الله بهذه الترجمة أولا التنبيه إلى أن هذه الشهادة هي أصل الإسلام وأشهى، وأن من لم يتكلم بها فليس من أهل الإسلام. وثانياً التنبيه إلى أن من عرف التوحيد. وهو إخلاف الدين لله عز وجل وعرف ما يضاده وهو الشرك كان ينبغي عليه ألا تختفر معرفته التوحيد على نفسه بل ينبغي يجب عليه أن يدعو غيره وأعلم أن الشهادة في اللغة لها معنيان، أحدهما الإعلام أو الإخبار، ومنه قول القائل أشهد على فلان بب كذا، والثاني بمعنى الحضور. والثاني بمعنى والثاني العبور ومنه شهد بدرا وشهد أحدا وكان يشهد الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهادة شرعا إقرار من مكلف على نفسه لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسامة ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وكله آتى وأؤمن بأنه لا معبود بحق إلا هو والدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله هو هو الدعوة إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وقضّم وقضّم المصنّف رحمه الله هذه الترجمة آية يوسف وحديثين، أولهما حديث ابن عباس. رضي الله عنهما وقد شمعتمه نصا بقراءة أخينا الشيخ خالد ابن محمد ابن عثمان والحديث الثاني حديث سعد بن حديث سعد حديث سعد بن سعد السعدي رضي الله عنهما وسيأتي. رعاية الأش الأشرى تتضمن أولا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعلن ويشير أن ما يشير عليه من دعوة الناس الى الله تعالى هي على طصيرة وكذلك أتباعه الذين سلكوا سبيله في الدعوة الى الله وإن وعلمة سالك هذا السبيل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم ثم بعدهم أئمة التابعين مثل سعيد بن مخيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وابن عالية الرياحي وآل سيرين محمد وأنا وغيرهم ممن عرق الناس منهم كلاة القدر والصادقة في الفضل والإمامة في العلم والدين وثانيا تتضمن البراءة من الش وثانيا تتضمن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ناقص وأعظم الناقص بل وأعظم الخطايا كلها الشرك الشرك بالله جل وعلا وثالثا تتضمن وجوب البراءة من أهل الشرك ووجوب مفاصلتهم على من من الله عليه بالهجى إلى التوحيد وإن لم يكن مشركا فلا يكفي في المرء أن يكون موحدا غير مشرك بل يجب عليه مع ذلك من الشرك وأهل ومقافلة الشرك ويهذا قال وما أنا من المشركين وفيها من التوائد أن أساس الدعوة إلى الله أو أساس الدعوة إلى توحيد الله والعلم وذلك بأن يعلم المرض أن ما يأتيه مرضي لله عز وجل وأنما يجعب منهي عن غير مرضي بالله سبحانه وتعالى ومن هنا يجب التمليك إلى أن من يخورب ميدان الدعوة إلى الله ثلاثة أخناه أحدها دعاة الحق والهدى وهؤلاء هم البقيرة والفقه في الدين فإنهم يبطرون, دين يبطرون الناس دين الله من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح الثاني الجحاد الذين ليس عندهم من الفقه ما يؤسلهم إلى أن يكونوا دعاة إلى الله فواجب هؤلاء أن يتعلموا قبل أن يتصدروا ميدان الدعوة إلى الله لأنهم بهذا المسلك يعني مثلك الجهل. يضلون ويضلون الصنف الثالث دعاة الهواء والظلام وهم الذين يبذلون سعيهم وجهدهم الى ان يحرف الناس عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم والسنة المحضة إما إلى الشرك بالله وإما إلى البداء والضللات وهؤلاء هم شر شر الخلق والخليق هم أهل الهوى حديث ابن عباس يتضمن ما يأتي فقد سمعتم من صريح لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى قبعوثه وعامله معاذا ابن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن بوفايا ونصائح وفي هذا قسوة حسنة لكل أمير يؤمر من ينوب عنه في أجزاء ولايته لكي يصحه ويأمره وينهاء ويعلمه حق الله عليه وحق عباده فإن العامل الذي ينوب عن الامام عليه ثلاثة حقوق أحدها حق الله سبحانه وتعالى وثانيها حق عباد الله وثالثها حق نفسه عليه فإن كان يعلم هذه الحقوق أرصاه الشيمان تذكيرا بها وتأكيدا وإن كان لا يعلم علمه وبفره فإن لم يجد منه استعدادا وبهما ووعيا أقصى واختار غيره من كل الفهم والبصيرة والفكر والوعي والإدراك فإن هؤلاء هم ظنة العدل والحسان الوصية الاولى بقوله انك تأتي قوما اهل كتاب اقول هذا البعض كان سنة تسر وقيل اخر سنة عشر والمراد باهل الكتاب هم من كانوا في اليمم من اليقود والنفس وخفهم لأحد سببه إما, إما لأنهم هم أعلموا الناس في ذلك الوقت فالكفار ما بين كتاب ومشرك، في ذلك الوقت في الجزيرة ما بين كتاب ومشرك ما عدا مجوز أجر والكتاب عنده علم كتاب عنده علم وإنما لأنهم هم الأغلب في ذلك القدر في اليمن فإذا أوصاه الذي قرر بهذا الوصية ليكون مستعدا إلى كشف شبابهن وإبطال صدهن في المجادين الثانية في كيفية دعوتهم كيف يدعوهم؟ فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شعادة ألا إلى عذاب. وفي رواية إلى أن يوحد الله وهذا يفيدنا فائدته إحداهما أقضية والأخرى منهجية فالفائدة الأولى التي هي في الاعتقاد يزمع الروايتين إلى أن أول ما يقوم به دائية الحق لمن يفد عليهم هو تعليمهم إخلاف الدين لله وأسألتك فيه وآمن الفائدة الثالية فيه رد على جماعة التبريغ ومن حد حدوهم ممن يقول لا يوجد شيء اسمه سفه، بل الوجود والإيمان، الناس يدعون إلى الإيمان، عاد من جهلهم بدين الله، وعاد من جهلهم بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. وأن محمد الرسول الله هي دعوة إلى تجريد الإخلاق لله وإسراده بالعبادة وهذا ما تحققه شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد الرسول الله هي دعوة دعوة الناس إلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدين لا يكون صحيحا حتى يجتمع هذا من الأمران تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يستبين أيضا أن الشهادتين لا تنفق إعداهما عن الأخرى فلا ينفع المرأة شهادة أن لا إله إلا الله دون شهادة أن محمد رسول الله وكذلك لا ينفعه الشهادة لرسول الله بالمثال دون شهادته أن لا إله الوصية الثالثة في قوله فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن, أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة نفيدنا فائدتين الأولى أنه يجد على داعية الحق والبصيرة أن يعلم الناس هاتين الشهادة يعلمهما يعلمهم معناهما والعمل بمقتباهما ولا ينتقل إلى شعيرة من شعائر الإسلام بعد الشهادتين حتى يظهر منهم الإنتماء لهاتين الشهادتين مهيرا. الآ الفعلة الثانية. أن الصلا أن الصلاوات أن الصلاوات الحمد هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة تقدم ذكرهما في أحاديث صحيحه المستبيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة أو بعد ما هو في معنى الشهادتين؟ كحديث معاذ تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة والصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية ومن عظيم شأنها أن الله فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة عُلج به فوق السموات السموات وما عداها من الفرائض فرضت عليه صلى الله عليه وسلم في الأرض وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنها عمود الإسلام الوصية الرابعة في قوله فإنهم أطاعوا لك أو أطاعوك بذلك فأخبرهم أو قال أعلمهم أن الله افترض عليهم فزقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقراء فيه فوائد عدة إحداها أحداها عظم شأن الزكاة وأنها أعظم فرائض الدين العملية بعد الصلاة ولهذا كان من جحدها كافرا ولو أداها ومن نالعها بخلا أخذت منه بالقوة وإن قاتل دونها خُتب الفائدة الثانية أن جباية الزكاة على الإمام أو نائبه من عماله وولاده واعلموا ان الاموال الزكوية اسمان اسم يجمعه الامام لتتبع الناس ويأخذه منهم وهذا هو زكاة المراشي السائمة وزكاة الحبوب والثماث القسم الثاني من الأموال الزكوية ما جعل الشارع تقريفه إلى ربه المالك وما عدى هذين كالزكاة النقدين وعروض تجارة وحولي الناره بأرجح القولين. الفائدة الثالث الفائدة الثالثة من هذه الجملة يجوز للإمام أن يجعل الذكاءك في مصير واحد من المصارف التمام. ألم تسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو يقول: تأخذ من أغنيائهم وتربض على فقراءهم. وذكر الفقراء الفقر هنا. إما تغليبا لأنهم هم أكثر المحتاجين أو لأنهم الموجودون في ذلك من القدر والفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين دخل فيه المسكين ان الفقير هو المعدم والمسكين اسمه من يجد هو من يجد كفايته الفائده الرابعه من هذه الجملة أن فقراء البلد ومسكينهم والسائر الأصناف السرمانية هم أولى بذكاة فقغى أغنيائهم من قيتهم وهرت قال إلى أبطار أخرى ذهبت طائفة من أهل العلم أنه لا يوم أنه لا تنقل ذكاء أغنياء بلد يكتفي اهل الزكاة فيه والمعنى انه ينقل عنهم ما فضر عن حاجته وبعض اهل العلم قال يجوز اعطاء اهل البلد ونقل شيء الى خارجي، والراجح عندنا هو الاول لظاهر الحديث ولأن الضمير يعود على أقرب مدخل والأصل في النفوف هو إرادة الظاهر منها عند الإطلاق رفق الليشان العربي منقل تؤخذ من أغنيائه يعني أغنيائه هذه جمال وترد على فقراء وآخر الفوائد في هذه الجملة أن من ليس غنيا لا زكاة عليه. فالزكاة فرض الله للفقراء على أهل الغنى والسعر وفيها تقوية رابضة والسلاح بين الغني والفقير، ويجدو أن أنبه هنا إلى أن من يسعى في جمع زكوات أغنية والذهاب بها إلى البقراء في أماكن أخرى دون أن نظر إلى حاجة فيه. المحتاجين من أهل البلد هذا إما جاهد لا يفقه الزكل وإما أنه نعمل هذب والصاحب وهوى يريد أن يوقع الوقيعة بين الأغنية من أهل البلد وفقراءه. فتفقنوا يا أيها المسلمون لا سيما أهل السعب الوصية الأخيرة في قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموال والمعنى إذا انقاد لك ففعلوا هذه الفرائض الثلاثة تحضر أولا التعدي عليهم لأخذ الكرائم من أموالهم وهي ما كان غاليا نفيسا عند أهله يمحو كريمة وهي خيار الأموال فيجب على العامل أن يتوقع أخذ الكرام ويأخذ الوفر في الأسامة من ويجب على الغني للزكاة أن تطيب نفسه بالوصف فإذا نزل إلى الردي منعه العامل ورفض ذلك وقهره على أخذ الوقت، وإن تطوع رب المال بالكريم والنفيس قبله العامل وكان صاحبه مأجورا هذه الثائدة. الثائدة الثانية في قوله واتق دعوة المظلوم. والمعنى اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية وذلك بإقامة العدل والانفاق. وإعطاء كل ذي كل حق حقه وهذا يوجب على العامل أن يحضر الظلم في ملاياته ويفيد أن دعوة المظلوم مستجابة عند الله عز وجل يجل له باللفظ الحديث فإنه ليس بينه وبينها وبين الله عزوجل هذا الضمير ضمير الشامل يعني الحال والشأن أن دعوة المظلوم لا تحجب عن الله تحجب عن الله عزوجل كذا دي حديدي فعل نعم شكرا اكثر الله عليك هؤلاء المصنف رحمه الله تعالى ولهما ان سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يوم خيبر لو اطيم الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها فقال أين, أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه ودعاه له فبرأ كأن لم يكن به وزع فأعطاه الراية فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم نعم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر أمن لا يدعون ان يخوضون هذا هو الحديث الثاني من أحاديث البخاري يوجز الكلام في ذكر أهم فوايده في هذا الحديث من الفوائد المهمة أولا اثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وهي محبة حقيقية لائقة بجلاله يثبتها اهل السنة شأنهم في ذلك كان شأنهم في سئر الصفة التي وطف الله بها نفسه بكتابه أو صح بها النقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنها كلها حق على الحقيقة يجب أن يصانى عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل الفائدة الثانية صبيلة علي رضي الله عنه وذلك من عدة أوجه الوجه الأول اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له قائدا للجن في تلكم الغزوة وهي غزوة خيضر وكانت سنة سبع من الهجرة الوجه الثاني ان الله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه وليست محبة الله ورسوله خاصتين بعلي رضي الله عنه. فل هذا من باب الإخبار أنه من أهل محبة الله ورسوله، ولا يقتضي الحصر، لا لغة ولا شرع ولا عرفا. فمن كان له عدة أولاد وبنات، فدخل عليه أحد أولاده وإحدى البنات. فقال إِنَّهُ يحب هَذِيهِ فهل يفهم عاقل أنه لا يحب البقية أبدا إلا من غضبت عليه العجم وأما من ناحية الشرق فإن جميع الصحابة رضي الله عنهم فتزكاهم الله وأنزل على نبيه سلم رضاه عنهم وثبت لهم من الفضائل الجمل ما لا يحب الفائدة الوجه الثالث أن علي رضي الله عنه لما سأله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشتكي عينيه سفل في عينيه فشفاه الله وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد له هذه الفترة عن السفل في وجه المريض وإنما, وإنما الراقي الذي يرقي المرضى ينفد عليهم دلاري الفائدة الثالثة جواز التشوق التشوق الى الامارة لمطلحة راجحة لا لمجرد ذاتها ويضاح ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه يعطي الرأية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه كلهم بات يحوزون يدكم على يحوزون ليلتهم أيه نعمة كلهم يرجو ثم غدوا على الاحتفال الصباح كلهم يرجو ان يكون أهلا بهذه الفضيلة العظيمة وهي فضيلة الفتح وهذا كذلك من فضيل علي رضي الله عنه فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يفتح الله على يده فإذا تشوف تشوف الصحابة رضي الله عنهم، والسخره للإمارة لا لذاته لكن بمصلحة تتحقق بها وهي فتح خيضر لأهل الإسلام فتحضح دار إسلام بعد أن كانت يهودية الفائدة الثالثة دعوة المقاتلين أو دعوة أهل القطر الى الاسلام اذا تسلم الراية قائد اخر وان كانوا قد دعوا وقفلوا فان علي رضي الله عنه ليس هو القائد الاول فالسبقه قائد، حمل الراية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفائدة الرابعة وصية الإمام عامله الذي يقود الشرية أو الغزوة بالتأمن والتمهل وعدم العجلة خشية أن يكون للعدو مكام يقع فيها جنة الإسلام وهذا يطيطه قوله صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بسحتي يعني تمحل في مديرك إليه ونبدأ الأخر جندي على رسلك يعني على تمحل على مهلك حتى تنزل بساحتك لأنه لو انتفع قبل النجول بالساحة بسرعة لا يؤمن لا يأمن مكرى العدو في نفس المكامل التي تفتك بأهلك الفائدة الخامسة وجوب الإيمان بالقضاء والقدم وهو عضاء دار سبحانه أعطي الراية من لم يكن سعى إليه. وهو علي رضي الله عنه مشهور من أحده لم يجب اشتفي عينيه ومنعت من كان متشوفا إليها وهم سائر الصحابة رضي الله عنهم. السائدة السائدة الحمد على انتهاد الدعوة وتحصيل المدعوين قدر المكند هذا ينفيده صوته السلم لأن يهدي الله بك رجلا والدا خير لك من حمر النعم والحمق جمح حمرة والنعم هي الإبن عبر بالحمق لأنها أنفس أنفسها عند أهل والحمق في لهي ما كانت فيها حمرة وثواد نعم حمر النعم الزائدة السابعة جواز الحالف على الفتعاء وإلا يقرب من المفتدات وهذا تلحبونه من قوله صلى الله عليه وسلم والله سأل يهدي الله بك رجلا واحدا وننذه إلى أن ذكر الرجل بالتقليل لا للتخصيص، لأن المحاربين رجال، وفي الغالب أن يكون المدعوون هم أن يكون المدعوون هم رجال، والنساء كبر، النساء كبرت رجال، وبهذا القدر نرى أننا فدنا معكم شيئا من جدل ما نستطيع من شرح هذا الباب وطق الله الجميع لما فيه <متصفيق> مربعه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <متصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <متصفيق> عليكم السلام ورحمة الله وبركاته <سيخان> ونفع الله وبركاته ومبارك الله فيكم تأذلون في سؤال واحد سيخانا بارك الله فيكم لا <تصفيق> بأ <تصفيق> الله أحبكم السؤال هم يعني كان يريد علينا كثيرا خاصة من إخواننا المغتربين الطلب المغتربين الذين تأتيهم الأموال أو المساعدات من أهلهم خارج البلاد فمسألة مسألة تحويل المال أن يحول المال بعملة بلد ما ثم يستقبله في البلد الآخر بعملة, بعملة أخرى و المحول هذا يأخذ أجرة التحويل فما حكم هذه العملية بارك الله فيكم. لا بعث بها هذا ضرورة لا بعث بها إن شاء الله تعالى والمحول يأخذ يعني لا لا يأخذ نسبة وإنما يأخذ أجرة محدودة. يعني ومسألة يعني عدم التقابض هنا يعني هل, هل هذه ضرورة هذه ضرورة يعني. ضرورة نعم نعم. البريق. والفارق. ليس آه. لا يمكن تداوله. نعم نعم. ومسألة اختلاف العملتين بارك الله فيكم لا يؤثر لا يؤثر. الحصل يكون يد من يد. هذا. لكن لا يمكن التآبم و والحد هذه. نعم. نعم. المحتل في بلد والمحول إليه في بلد آخر. نعم. نعم أحسن الله عليكم بارك الله فيكم جزاكم الله عن خير جزاكم بالنسبة لبقية الأسئلة هل المرجأها إلى المجلس الذي تخصصونه للأسئلة إن شاء الله لا إن شاء الله بعد بعد أن الجميع يجتمعوا حريصون المقاربة السؤال الذي لم يكتمح وعيد صيغته وصيغته وصاحبه مثلما ننسى وقتا آخر إن شاء الله الإجابة عليه إن شاء الله نضع الله عليكم شكرًا وبارك الله فيكم أحسن الله عليكم جزاكم الله خير الجزاء الله يبارك فيكم استودعت الله شكرًا الله, شكرا. الله يبارك فيكم رياض بحر الله يرعاه الله شوفكم يبارك فيكم سلامكم الله أعزه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله شوفكم يبارك فيكم نبذه الإخواننا بارك الله فيهم جميعا أنه بالنسبة للأسئلة رجاء أن ترسل في الدرس أو في الموعد الذي سوف يخصصه فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ عبيد الزابري حفظه الله تعالى حتى أن لا نضيع الوقت في مسألة الإرسال والقراءة. كما وعد الشيخ حفظه الله أن سوف يختصر في كل فترة درسا يجيب فيه على الأسئلة الهامة التي تحتاج إلى إجابة. الله هذا جزء هو الموافق وإن شاء الله تعالى نبدأ بعد قليل يعني بعد حوالي ما يقرب من خمس دقائق إن شاء الله تعالى درس درسنا في شرح متن أصول في التفسير للعلامة الشيخ النوازي مير رحمه الله تعالى